أم في قوله أم نجعل الذين وقوله أم نجعل المتقين كلتاهما منقطعة وأم المنقطعة فيها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب الأول أنها بمعنى همزة استفهام الإنكار الثاني أنها بمعنى بل الإضرابية والثالث أنها تشمل معنى الإنكار والإضراب معا وهو الذي اختاره بعض المحققين وعليه فالاضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي ووجه الإنكار بها عليهم واضح لأن من ظن بالله الحكيم الخبير أنه يساوي بين الصالح المصلح والمفسد الفاجر فقد ظن ظنا قبيحا جديرا بالإنكار وقد بين جل وعلا هذا المعنى في غير هذا الموضع وذم حكم من يحكم به وذلك في قوله تعالى في سورة الجاثية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الالباب قوله تعالى كتاب خبر مبتدا محذوف أي هذا كتاب وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا الكتاب معظما نفسه جل وعلا بصيغة الجمع وأنه كتاب مبارك وأن من حكم إنزاله أن يتدبر الناس آياته أن يتفهموها ويتعقلوها ويمعن النظر فيها حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى وأن يتذكر أولو الألباب أي يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال وكل ما ذكره في هذه الآية الكريمة جاء واضحا في آيات أخرى. أما كونه جل وعلا هو الذي أنزل هذا القرآن فقد ذكره في آيات كثيرة كقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة وقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة وأما كون هذا الكتاب مبارك فقد ذكره في آيات من كتابه كقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون والمبارك كثير البركات من خير الدنيا والآخرة قال رحمه الله ونرجو الله القريب المجيب إذ وفقنا لخدمة هذا الكتاب المبارك أن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يبارك لنا وعلينا وأن يشملنا ببركاته العظيمة في الدنيا والآخرة وأن يعم جميع إخواننا المسلمين الذين ياتمرون بأوامره بالبركات والخيرات في الدنيا والآخرة إنه قريب مجيب وأما كون تدبر آياته من حكم إنزاله فقد اشار إليه في بعض الايات بالتحضيض على تدبره وتوبيخ من لم يتدبره كقوله تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها وقوله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله تعالى افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين واما كون تذكر اولي الالباب من حكم انزاله فقد ذكره في غير هذا الموضع مقترنا ببعض الحكم الاخرى التي لم تذكر في آية صاد هذه كقوله تعالى في سورة إبراهيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الباب. فقد بين في هذه الآية الكريمة أن تذكر أولي الألباب من حكم إنزاله مبينا منها حكمتين أخرين من حكم إنزاله وهما إنذار الناس به وتحقيق معنى لا إله إلا الله وكون إنذار الناس وتذكر اولي الألباب من حكم إنزاله ذكره في قوله تعالى الف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين لأن اللام في قوله لتنذر متعلقة بقوله أنزل والذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير والمؤمنون في الآية لا يخفى أنهم هم اولو الألباب وذكر حكمة الإنذار في آيات كثيرة كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقوله تعالى واوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقوله تعالى تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم الآية وقوله تعالى لينذر من كان حيا الآية وذكر في آيات أخر أن من حكم انزاله الإنذار والتبشير معا كقوله تعالى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 وبيّن جل وعلا أن من حكم إنزاله أن يبين صلى الله عليه وسلم للناس ما أنزل إليهم ولأجل أن يتفكروا وذلك في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقد قدمنا مرارا كون لعل من حروف التعليل، وذكر حكمة التبيين المذكورة مع حكمة الهدى والرحمة في قوله تعالى: وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا. لتصرم وقت لقائنا وسوف نكمل حديث المؤلف حول بيان حكم إنزال القرآن العظيم في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته